وَلَ قَدِ زَيًاَّ السَّم أَدُّ يَ بِمَصَابِي حَوجَعَنهَادُمَلِّ الشَّيطين وَأَْتَدِنَا لَهُ مذاَابَ السَّعيد وَلَِّذينَكَفَ بِ رَبِّهِم مذاَابُ جَهنَّم وَبِسَ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 114. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير 115. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 116. وأسروا قولكم أو اجهروا به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 وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرًا أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بصير ام هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور ام هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه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 قل أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ